وَقَوْمَن وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ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 فوساهم <تصفيق> يظلمون <تصفيق> مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّهُ أَنَا الْبَيُوتَ لَبِيتُ لَعَن كُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وتلك الأمثال نُظَرِبُها للناس وما يعقلها إلَّا العالِمُونَ خلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَةً لِّمُؤْمِنِينَ